قال حمدتنا داود بن باشين والمطار قال حمدتنا الوليدي عن ما هو الوليدي المسلم أحد صفات الشام أشهره بالأدريسي التسوير عن الأوزاعي وهو أبو عمر عبد وزمان بن عبد الأوزاعي قاضوا بيبوت ومطنيها عن عمرار بن عبد الله عن أبي أثماء عن ثوباء تقال كان ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صرف صلواته استغفرت الله وبهذا ذهب المرض الواقع في الصلاه من النبي عليه الصلاه والسلام شكرا لله على العافيه وعلى توفيقه وامتنانه والا تغفر له ما تقدم من ذنبه وما اخفاه ففي هذا تشريع لنا وسنه وتذكير لنا باننا نقصر في الصلاه ولهذا ويقع فيها شيء دون استيام سرحان الذهن شروط الذهن الراجل ان الانسان حاضر فان استطار يغره من نقص كذلك صلوات النوار جبر للنقص في هذا السلام وقال اللهم عندي السلام ومنك السلام فباربت فأعظمت فتمجدت يا ذا الجلال والكبار قال الأول الأولين فقلت الأوزع. كيف يسئل فاروخ قال تقول أستغفر الله أستغفر الله ثلاثة قال أعداد من الشيبن وابن نمير ماذا بن نمير هذا؟ محمد بن عبدالله بن خير الكو في قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عبدالله بن حالك عن عائسة فالد كان النبي عليه الصلاة والسلام لا سلم لم يقعد إلا من ما يقول اللهم أنت السلام يعني كما يقعد قعودا خفيفا ثم يقوم صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يضع الله عز وجل بالأبكاء الواردة في عقل الصروار فبركت للجلال والبكرام وفي رواية ابن مهيد هذا الجلال والبكرام وقال حتى ذنبه ابن قال حتى ذنبه خالف يعني الأحمد سليمان بن حيال الأحمد عن عاصم بهذا الإسناد يعني عن عبد الله الحالد وقال يا ذا الجلال والإكرام وقال وحدثنا عبد الوال ابن عبد الصمت قال حدثني عبد الصمت وهو التنوري قال حدثنا شعبا وابن الحجاج عن عاصم عن عبد الله من الحاجة وخالد عن عبد الله من الحاجة كلاهما على عشاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل الكريم. ان كان يقول يا ذلزال والكرام قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وهو المنذرك قال مولانا جرير وابن عبد الحميد الضب عن منصور وابن المعتمر المكبل المكبل اسمر اسمه قال علي مسيد الغراف عن الوراد مولى المغيرة بن فالكتب المغيرة بن شعب أبو سعيد الصحابي الجليل إلى معاون رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة والسلم وقال لا إله إلا الله وحده لا شريكنا وحده من سيعرفها عند أخينا بسمك يالله بسم الله وحده محمد سلم اسم الله العربي وحده هو عند عمره نعم طورة بحالة لا نخدع فيه أنا مرشي عم. يا عمره يا حال أنا يقول طيب لا إله إلا الله وحده من سيعرف كلمة لا إله إلا الله صاحب الغطرة الحمراء بسم الله سبحانه وتعالى ده قلنا نعم كده ليه بالذات تمام الى بسم الله ربي على فتح ها صغيرين ها لا اله خلاص اسمي اسمي لا. الا الله خلص على طول ما اسمي ايه الله توكلت ايها الخضرا فهمت يلا شارك بسم طيب جميل ها العيله ابراهيم لا اله الخبر فين لا اله ها محذوب تخذيره كائن أو موجود ممكن وممكن لا إله حقا ها تخذر حقا خضر خضر ها لا صبيل صغير لا عليك. ها طب إلا الله عند صاحب كفر برد إلا أجاز إذنان مرغا آه. الله نعتم الخبر المحلوف نعتم الخبر المحلوف على كل حال في أعراض كلمة تخير. وجوه تخير ربما برت عشرة وجوه هذا واحد منهم طيب يا أخوة إذا كنت مغيرا لا الله وحده لا شريك له وحده تأكيد للإثبات لا شريك تأكيد للنب له المجد طيب وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لمانع لما أعطيه ولا معطيه لما منعته ولا ينفع الجد منك جد لا ينفعه صاحب المال صاحب الغناء يسار فمجده منك يا الله إذا أردت بعبادك السيئة فلو حدثنا أبو الله بن أبي شيبة وأبو قريب ما اسمه أبي قريب محمد, محمد بن أعلى جمزاني الكوخ الكابر أخب بن سنان قالوا حدثنا أبو الله محمد بن خزم الضريغ وكان يرى الإرجاء وأتبت النازل الأعمش عن الأعمش عن المسيين بن راب عن وضاد مولى المغيرة بن عن المغيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام له قال أبو بكرين وعبو طريبين كين ويتماء قال فأملاها علي المغيرة وكتبت بها إلى معارم قال وحددنا محمد بن حاد ابن ميمون وقب السمين قال حددنا محمد بن بكر والبخسان قال أبونا بن جريت من بن جريت؟ من بن جريت؟ عبد الملك بن عبد العزيز بن جلال قال أخبرني عبدة نابي لبان أن وراد المولى المغيرة من الشعبة المغيرة من الشعبة إلى معاوية كتب ذلك الكتاب له وراده إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين سلم بمثل حديثه ما إلا قوله وهو على كل شيء قدير فإنه لم يضطره على كل حال يجزئ المرء أن يأتي بواحد من هذه الأفكار ولا يشترط أن يأتي بها جميعا ولينوع طارق أن يأتي بالبعض وطارق الأخرى في يوم الآخر أو في صلاة الأخرى يأتي بالبعض الآخر وكما ينوع لازال كل يوم وهو يجهد على نفسه هذه المعقبات وهذه الأدية والأفكار ولا يعود نفسه يلتزم ذكرا واحدا ويطرق البقية ويهدى البقية للأفكار والأدية وكذا كان يبنى المعرفة على سبيل سلام طرة يأتي بهذا وطرة يأتي قال لو حدثنا حامل ابن عمر البكراو البكراو نسبة يعني الشيء محمد عبد العرب ببكرا الصحابي الجمع تمام من نشره العفادي قال حامل ابن عمر البكراو قالوا حدثنا حامل ابن عمر البكراو قالوا حدثنا بالشعون يعني ابن المخضل حاق طوار ما معنا حاق حاولي سنة حاولي فيها معانا صح؟ لا. لا. لا احنا عايزين ثلاث معانا نريد ثلاث معانا عنده اي من هل هو الاسنات؟ طيب من بقى عنده أخي عنده صاحبه ها هل هو الاسنات؟ هل هو الاسنات؟ اما تعوي الاسنات؟ واما الرمز الكلام صحي يعني سير أخرى انت ماشى صحيح مجدد لا تتوهب وإما لاي حديث أخي ولماذا المسلم يكتب من هذا الفتحة تعلمونها قالوا حتى لنا محمد بن المثنى وابو موسى العنبي قالوا لا أقرأ بالأمن قالوا حتى لنا أظهر قال جميعا عن ابن عبدالله وابن أقرأ وكان وكان من عباد الزهد والسجد النبي سعيد وهو اسمه عبد الله عبدالله يقول عن والله المكاتب المغيرة في شعبة فلكتب المعاوية إلى المغير نويس حديث منصور والأعمش قال وحددنا ابن أبي عمر المكة إذا أعرفتموه لكم دينا هل يشهل العدني نعم العدني لزيد محكا وإذا جاء الشيخ سفيان مراسرة فابن عيينة أطعن لا شك قال حددنا لعبدك ابن لبابة وعبد الملك ابن عمي سمع وراد الكذب المغيرة بن شعب يقول كتب معاوية إلى مشغيرة اكتب ليه بشيء سمعته من بشي رسول الله عليه الصلاة والسلام قال فكتب إليه سمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قد الصلاة لا إله إلا الله ورحده ولا شريكة له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كمزيدات أعظمات لله سبحانه وتعالى كل هذا يجبر النقص الذي مر بك والغفلة الصلاة اللهم الأمان يعني معك مدحم وتنام على الله سبحانه ولا معطي لما منعه ولا ينفع للجد من جد قال وحدثنا محمد بن عبد الله بالمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إشام عن ابي الزبير لو عرفت من شانها ده انا ابي الزبير ده الزبير ده اسود النبي عبد الله ده اسود اسمه ابي عبد الله طيب عن ابي الزبير محمد بن ابن تادوس وكان جليس الزبير يقول في النبر يكون لسماره حين يسلل ديب لا إله إلا الله رحده ولل شريك له لا الملك ولا الحمد المغاضب الصبيب عبد الله الصبيب لا إله إلا الله ورحده ولا شريك له لا الملك ولا الحمد وعلى كل شيء قدير لا حوله راقوة الحمد لا, لا إله إلا الله ولا نعبده إنا إياه لا النعمة ولا, ولا القضر ولو الفناة الحسن لا إله إلا الله مخلصين suppose لا ولو كرية كافة وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن جبرة كل نص الله عبدالله قال حتى كان هو بقر ابن الشيبة قال سليمان عن الشام ابن عروا عن أبي الزبايد رجع لكم تاني ابن رجع ابن عروا مولاً لم أن عبد الله ابن الزبايد كان يهلل جبرة كل نص الله بمثل حديث ابن نماية وقال في أحياني ثم يقول ابن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدل بهن دقر كل نص الله قال لو حددنا يعبوب من إبراهيم قال حددنا ابن عليم معنى؟ مش عارف المسك اللي معنى أيها أعتمد قال لو حددنا يعبوب من إبراهيم قال حددنا ابن عليم اسمعي يا زهر الله في وقت السنه وليله الحجاج بن ابي عثمان فلاحظنا ابو الزبير متعهدنا من ابو الزبير انا محمد بن مسلم بن تبرس كان يجلس ومشهور التل هذا الشيخ المعظم من الزبير يخطب على هذا المنبر وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم في دمر الصلاة أو الصلاة فذكر بمذن الشام بن عبد فلو حدثنا محمد بن السلامة المرأة قال حدثنا عبد الله بن المصري أبو محمد عن يحيى بن عبد الله بن السلام عن موسى بن عقبة أخوه من هو إبراهيم بن عبد إبراهيم محد وموسى أخبارين وكان بادك رحمه الله يقول عليكم بمدازل الرجل الصالح موسى بن عقبه أن أبا الزبير المكي حدث وأنه سمع عبد الله بن الزبير هو يقول في بكثل الصلاة إلى سلم بمثل حديثيما وقال في أخير وكان يدفع ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال حدثنا عاصر بن النظر التيمي قال حدثنا المعتمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله أبطال وحدثنا كتابة بن السعيد القتابة بن سعيد بن جميل بن طريق بن عبد الله الطفق بن بغلاني أبو رجاء قال حدثنا الليت وهو الليت بن سعر أبو الحارف الفهمي النصر وكان أعلم وأفضله من مالك ولكن ذلك قام ربك به أصحابه وأما الليت فلم يبني ذلك وكان من الأخرياء المياه أرسل إليه مالك طبقا فيه طبق من تمر المدينة العالية فأرسل له الطوق مليئا من ذلك الله تعالى وانتشر صدق بين الناس وكان بعض المشاة يوشي به عند المخليف والملك أصلا قال الله عبد الله عندي نصائح وحكتها في السر الوحيد أمير المؤمنين كلاهة مصر فإن أميرها الليلة مساعدة ولكن مات بكر هذا الراسل وبطي يا بكر ليلة الرجل للإمام الفقه المهدد العابد الناسي عصار لنفسه الجواد المعطاء الذي لم تحل الصدق والزكاة في ماله لأنه لم يكن يحل على مال الحل كان ينفل رحمه الله تعالى قال عددنا ليكن عن ابن عجلال محمد كلاهما عن السمين عن أبي صارم عن أبي وغير وهذا حديث متأيبا أن مقراء المؤجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ذهب أهل الظذور بالدرجات العلوى والنعيم المطي أهل الظذور عن أهل الأموال وأهل الياسار فقال وما ذاك قال وصدرون كمن مصدر وصدرون كمن الصوم وتصدقون ولا نتصدق ويعطقون ولا نعطق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من س وتسفقوا لهم من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا مصنع من المصرى قالوا يا رسول الله قالت تسبحون وتكبرون وتحمدون دولكم لصلاة ثلاثا وثلاثا والصلاة عند قولنا سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله الله و الحمد لله منهن جميعهن كما فلم هذا أبو الصالح هو السماء وهو رو الحديث صحيح المسألة خفيفة الإمام القضى عياض يقول لا تستفعون سبحان, سبحان, سبحان الله سبحان الله سبحان الله وعلم القضى 33 من من الحمد لله الحمد لله وهكذا لو قد خلص تحميل التكليم نفس الأمر لكن الصوار أن تقول سبحان الله الحمد لله والله من, من هن جميع هن وأيضا الصوار أن تسبح على اليمين واليسار لأن ذكر اليمين ضعيح ذكر اليمين وتخصصه بالتسبح ضعيح فاعطها لي نصبها من عباد كما تفعلها كما بالتكبير أيضا يعطيها نصبها في التسبيل كما تنزل عليهم في السجود كما تتكئ عليهم في الوقوع برضو أعطيها نصب في التسبيل ومقصر سيبتسيح عليهم والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعقل التسبيح البياني أما بيميني فليس قول انما يشاء وكلمه ميل هي مفرد وظيفه تشمل لهذه تشمل هذه المفرد كده وظيفه افاد العموم معنا يا اخوان ناخذ ولا كده سبحان الله عقيد التشكيله الانام ان هولنا وصلطات الانام هذه اطراف الاصابع عليكم الانامله هنا الله الانامله اطراف الاصابع في اللغه الانامل الطرفيه لو انه يلن فعل مثل هذا فسبحان الله سبحان الله سبحان الله, الله. مقزز صحيح لكن ده احسن رقم الطريقه سبحان الله سبحان الله الحمد لله الله ابحث دور 10 الحمد لله مرات وصليت على وصليت اصابع ثم يقول لا إله إلا الله لو لا له لا لو المنفوك لا الله وعلي كل شيء نظر كيف عشرة آلي خمس آلي خمس آلي خمس آلي طيب مهل لها؟ مهل لها؟ صورة ثلاث مرهات ثلاث عصابة تسعة وتسعين وانتهت مثلا الأفضل على الأطراف ليس على أخر ليو كافيشا ليو كافيشا؟ سفنا سفنا كنا العرب كانوا يعتمدون على اضطراب الاصفار بينما النبي عليه الصلاه والسلام قال قيمه التسبيح على الانام هذه لا تسمى دين هذه الداخليه دي لا تسمى دين واضح اذا أطراب الأصلاف كذلك أول شيء يقول سبحان الله والحمد لله والأكبر اجمع كمان والذين يجعلها على الأطراب ويجعلها من يمين والأسين من ثلاثة أمور جاءت يقول قال أبو صالح فرجع فقراء المعجرين إلى رسول عليه الصلاة والسلام فقالوا سمع إقواننا الوالدينا فعدنا ففعلوا مثله الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤديه من الشيء يعني ايه يعني الثوار الثوار والآجر فضل الله سيبن الشيء وجاء زغير الفكين طبعا المسألة ليه أثرت عند العلماء إلبح قيوم الله الغالي الشاكر ولا الخفير الصادر ليه مسألة فيها معركة مش كلمة تليه أطراع جاء الثالث ليه على مزايا بعيد عن إغوان إين وعدم منهم وقال لا الخطير الصابر أحسن لإن الخطير الصابر ينفر قبل المعليم الجنة بخمسمائة عام وقراء المعجرين ينفر قبل الأغنياء بخمسمائة عام والأغنياء واطفون انتظرون وأشياء كثيرة لأنه ابن قيم رحمه الله في الكتاب عيدة الصابرين أو الصابرين ودخيرة الشاكلين استفاد جدا من هذا الكتاب هذا المسأل والله مستعد ان الله إذا كنا غيانا كل شكل واذا كنا تقوى كل صبر معانا طيب لان ممكن الانحراف خطير الحال ويمشي بالفساد وممكن واحد غني وقال مع رسول الله عليه وردنا ممكن ينحرف بامواله ها فلما يكون الغني الصالح من الصحابه ما كانوا كانوا أهل جول وفادل وعطاء وكانوا شاكرين ومنهم أكثرهم كانوا فقراء هذا الصلفة جماع كثير لن يقول لهم مسكن ولا ماء وإلا مسجد النبي عليه الصلاة بعد ذلك كانوا يعني فقراء الإسلام رضو قال أبو صالح انتقوا فليكم معي فرجع فقراء المواجرين إلى رسول الله عليه الصلاة فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بمفعله ففعلوا مثله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وقال الله يبدي من نشاء وجاء غير قتيبان في هذا الحديث عن الليلة عن ابن عجلان قال صميك فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال وهنت إنما قال تسبح الله ثلاثا وثلاثين الله ثلاثا وثلاثين وتكبر الله ثلاثاً وثلاثاً العلماء بعضهم يقول هذا تصرف من المواد والصواب اللي هو يقول سبحون وتكبرون وتحملون دور كل سماة ثلاثاً وثلاثاً نرجع ثانياً ننظر كلام هذا الصالح أيضاً فيه يقول فرجعت إلى هذا الصالح فقلت له ذلك فأخذ بيدي فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهم 30 30 قال ابن عجلان احدثته بهذا الحديث ورجع لحيته فحدثني بمثلي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي غير تعال صلى الله عليه وسلم انا اريد اقرا الكلام اللي امام من ال على, على حاشيه الحاشيه احكام احكام الاحكام شرحه لاحكام اللي ربنا انت يا مولانا صلى الله عليه وسلم مساله طيب يؤيد ما ذكرته ولكن انا بسال يا سبحان الله والحمد لله والله سبحان الله والحمد لله والله يكون في الجزء الثاني صف 272 و400 والعند هذا كتاب يعني يشد ليه الواحد هذا كتاب مفيد جدا علقات الصنعاني له نكاث مفيدة قل ما تزيدها بغير الكتاب على كتاب الأحكام لابن بخذ الحكام وهكذا تعودنا من كتاب السماعين فإنهم من المجددين رحمه الله تعالى رحمه الله قال تسبحون إلى أخيره أقول صيل الحكمة في هذا الترتيب وقال النبي عليه الصلاة والسلام تسبحون وتحمدون وتكبرون طب ليش ما قال تكبلون وبعدين متحملون وتسلمون ليش قدم تسبيح أقول قيل الحكمة بهذا التلتيب في الذكر البداية بما يتضمن نفل النطائس عن الله تعالى والتسبيح يعني إنت إنت بسك حق عليك أن تخشع بسرطك لا تقفل لا تنتفل لا تنصرر لا تسحل دنيا الدنيا تترك رب سبحانه وتعالى أنت تنازل لماذا تنفذ؟ فكان التسكيح جابر هذا جابر هذا القص قال لما يتضمن نفي النقاص على الله تعالى هو التسكيح على واحد ثم الاتيان لما تضمن إثبات الكمال وهو الحمد إذ لا يلزم النفي الأول إثبات الثاني فتجمع بين التسكيح الذي هو نفي النقاص والتحميل الذي هو إثبات كمالات يقول ثم الانتقال بالتكليل ليعلم أن ذاته الشريف أعظم من أن تدركها الأوهان أو تعرفها الأفهان ولا يحيطون به علم يعني لا يحيطون بكيفية ذاته علم ولا كيفية أسماء صفاته علم ثم الختم يكون بالتهليم كما جل عليه حبيب الآخر أو الآخر لدلالته على انفراض بجميع ذلك هذه الجزئية والأوصول فسألة ذلك قال ثلاثا وثلاثين أقول زيلة في بعض طرقي تفسير هذا العدد بلغ 11 و11 و11 فذلك دلال وثلاثا ويأتي أنه حديث الله قال ابن مقيم في الهدي النبوي والذي يظهر في هذه العيدة أنه من تصر بعض الوحيد وتفسيري ولأن وضع الحديث يسبحون ويحمدون وكبرون ضبوا كل صلاة 33 وإنما في الحديث القدسي إذا قال عبد الحمد لله قال الله حمدني عبد وإذا قال رحمه رحيم قال أثنعني عبد فالثناء هو تكرار الحمد فالآن الصواب أنه قال الحمد الإخبار لمحاسن المحمود على المحبة والتعظيم والإسلام إن الآن مكيفات اشتغلت نصف باب مغرب نصف الباب نصف, نصف ليس الكل ببارك الله النافذة هذه تفرز النافذة هواء المكيفات النافذة الصغيرة تغلقوها إذن الحم هو المخبار بمحاسم طب محمود فمحاسم محمود عبارة عن عبارة عن صفات مجنة عن بذاته و عبارة عن إحسانه سبحانه وتعالى لأداته فأنت تحمده لماذا؟ كم وسيلة تحمده؟ عند أخير حجاجة؟ كم وسيلة؟ تقوى ذلك حجاجة حجاجة أجلت جوابا مجملا نريد تفصيل الحمد وبرك الله فيك الله فيك يكون بماذا ومرض؟ والشكر يكون بماذا وماذا إذا عرضت هذه عرضت هذه تحمد الله عز وجل بلسانك وبقلبك وتشكره بقلبك ولسانك وجل أفادتكم من أعماء ومين من ثلاثان يدي ولسانك والضميع المهجبة الشكر يؤدى من هذا الشكر أفادتكم من أعماء أي الشكر اللي بنعملها دي يدري ولساني والضمير ده المحجب طيب اذا احنا بدنا نفرق بين الحمد والشكر باعتبار الوسائل باعتبار الآلات ان الحمد آلاته القلب واللسان طيب آلات الشكر القلب واللسان والضمير طيب برضه ممكن في الحمد ده يكون اعاده من الشكر والشكر هنا الآن أعمل من الحمد وبرضه كل الحمد أعمل شكر باعتبار الحمد أعمل من الشكر باعتبار المتعلق من الحمد على الصفات الذاتية معناه والصفات الفعلية من إحسان وما إلى ذات بالشكر فقط على الإحسان الشكر فقط على الإنسان معناه؟ ولذلك إنت الآن لو واحد قدم لك معروف تشكره من لا يشكر الله من لا الناس؟ صح؟ جميل طب إنت الآن واحد شجاعة بتحمده ولا بتشكره؟ بتحمده على شجاعة؟ صح؟ بتحمده على شجاعة المعنى إيه؟ بتنفر محسينه من محسين الشجاعة الأقدام وما إلى ذلك عربي يا أخوة يعني ما قد يبناشي العرب والحاجة الشجاعة لكن أنت بتحميله عليك أنت بمسك بحب الشجاعة بقلبك قد بلسانك زي دون شجاعة صح بدأت تحميله بلسانك وقلبك وإنت في, في خاطر كده وفي ضريرك بحب الشجاعة معنا أن أنت بتحميل صفة الشجاعة بقلبك واللسان إنما الشكل بقى يكون بالقلب واللسان والليك وجا. عفوا اذا عندنا اشراط ما من الشروط قبول روايه المبتدا. واحد الا يروي حديثا يؤيد بدعتها. واحد الثاني عند الاشراط دعوا الصلاه. تمام؟ الثاني عند محمد يعني تساوي جحود معلوم من الدين بالضرور هذا محصول معنى البدعة المكفرة وإلا أن حتى المخصطة والمكفرة عندهم دقوية بس الهدع المكفرة أفسار في واحد وقع فيها شبهه التنزيل عايزين ننزل الله الله عز وجل وقع فيها شبهه التاويل ودا كان عند العلماء باكرس وفساق التاويل وكفار التاويل فاهم يعني أصل ايه تاويل التاول قدام في مذهب الجليل الايه دي بما ليس على الذين امنوا عمل الصالحات يراحب بما طاعوا امرا من تطوع منهم فرح شرب الخامر وقال خلاصاً للمؤمن ومضطفك فأسر الخامر فبلغ الخبر عمر الخطاب فأتى فقال وقد أخطأت إستك الفرق أنت الآن بعيد خاص عن موضوعك إذا أقررتك إذا كنت متقياً ما شربت الخامر ما شربت لأنه وفيها محاذة لدول الرسول معنا رائع فاين اخرنت بحماتها ها ربناك معناها ربناك ايه ضرب يعني حد الشبه وعلي فكنت بحبنا قدنا فاتم عليه عمر الحرب واذرب عن الشبه ثم صق كان امير ها فصق وبفرط بنوي عينز العلماء لهم باب خاص يتكلموا في مسألة دي لصدق فاحنا الرجل اللي هي ابدع مكفر وتكون هذه ابدع تقوم مقاما إن كان لمعلوم بندهي ضرورة فلا شك أن هذا كافر لا قُقبل منه رواية وليس لكافر شرف الهدى عربنا طيب بقي شرور أن يكون صدوقا في لحجاتها في لحجاتها شعري المحر الآن ممكن تصغير المنبرة ممكن دي ممكن, ممكن. لو طيب وقف يا شباب واندي سير محمد أبطاء منك ما شوفت لدي كل الحديث اللي محر اينا من الأحاديث طائمة من ليس إلا عندي هذا المتدع طيب إحنا ما أخذناش هالأحاديث هايضاع علينا خير كثير معنا ولذلك اللي بيسأله إياه سوفيني يقول له ايش رايك في زيد يازيد ثور يزيد الحزب ابو فارس حسين اقول خذوا عن زيد عن, عن زيت. ايه خذوا عن ثور واستقوا القرني ثور ايه زيد الانصار والسلام الله ما شاء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 طيب يقول حددنا ناصر بن عليم جربامي قال حددنا أبو أحمد قال حددنا حمزة الزياد عن الحكم عن عبد الرحمن بن نبي ليلى عن جعب بن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا عقبات لا يخيط قائلون بص الله أن يعنيه يوم الأنوان أحمد رضا عليهم أو فاعلون ثلاثون ثلاثون تسبيحة وثلاثون ثلاثون وأربع وثلاثون فيك ما أيصر هذا النجال هذا فيك وما أعظم الجزاء والتوام المتبثب عليك قال في ضم كل يصرات قال حدثني محمد بن حال قال حدثنا أصباط ابن محمد قال حدثنا عمر بن قيسي البلائي عن الحاكم بهذا الإستاذي قتله قال حدثني عبد الحميد بن بيان وصف قال أخبرنا عبد الله عن صريك عن أبي عبيد بن قال مسلم أبو عبيد المولى سليمان ابن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليفي عن أبي غريض عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الله في بقر كله بصلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وثلاثون وقال تمام من لا إله إلا الله ودول الشريك له الملك والأرحم وعلى كل شيء قدير غفظت خطاياه والمراد الصلاة الدنيا الكبائر وإن كانت مثل جبد البحر لأن الكبائر بد فيها من توبة ورجوع وإقلاع وهذا من الحديث الأخ الصلاة الخمس إلى الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمحة رضى الله إلى رمضان مكفرات لما بينهن لتجنب الكبائر قال أغفر الخطاياه وإن كانت مثل زبد البحر زبد البحر هل ينتهي هل ينفق عن جوابنا فلو حدثنا محمد بن الصفاح فلو حدثنا اسمعيل بن زكريا عن سهيل عن أبي عبيد عن عطائم الذي أظهر أن سهيل هذا برصال عن أبي ورير صدوق صدوق أمين عن عطائم عن أبي ورير قال الله صلى الله عليه وسلم بمثله ذا وما يقال بين تكبير الاحرام ولوطير الاف يعني في سكتة سكتها كان سكت النبي عليه الصلاه والسلام والسكتة الثانية في الصلاه الركوع والانتهاء من الركوع عندما يتهيأ من الانطراق ياخذ نفسا ثم يكبر للركوع للانتقال لأن القراءة لا حب والتكبير للبقاء للرفوع لا حب فتفصل هذا عن هذا وهذه عبادة تفعلها حددنا زهير بن حرب من هو؟ أو قيثمة النساء قال حددنا زهير بن عبد الحبيل الضبط عن عمارة بن القعطاء عن أبي زرعة ما اسمه أبي زرعة؟ طيب اسمه جفير يعني يقول والراجع أن يسمه كومياتو شعب زرعة موسى الأشعال اللعم أيوه نعم من أبي موسى اللعم اللعم اللعم عن جريب عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن سبق الصحابي الجريب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة في أي كبر تكبيرة الإحرام سكت هنية ها تصغير هن وهي الذي ال... ال... يمر المعنى بالاسمية السفة يعني كناري عن اسمية السفة يعني الشيء من الوقت الموضوع سكت هنية وببعض روايات هنية بالهمس قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأني أنت وأمه صلى الله عليه وسلم أرأيت سكوتك بين التكذير والقراحة ما تقول ألا أقول اللهم باعدت بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمظل اللهم نقل من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من التمس اللهم أحسنني من خطايا في والماء والماء في هذا الحديث المبالغة في قضى الضيانة وإخران الظنوب نعم تبريئته صلى الله عليه وسلم منه يعني النبي عليه الصلاة والسلام بريد من هذا كله ومع ذلك نطلب صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يجنبه الخطر وشر هذه الخطايا والذنوب فما بالكم منها نعم اللهم باعث بين ومين الخطايا انظروا التقديم في الصلاة على تكبير الأحرام كما بعدت بين المسرق والمغرب اللهم نقومي بالخطايا كما ينطل الثوب الأبيض من الناس الثوب الأبيض سريع تأثب بالألوان الأخرى تسيما إذا كان لون الأسود يا أبهر كذلك الرجل إذا شابت نحيته وخالف السنة عن حرفة لنادى به معين الصدار عبد الله الصدار قال كما ينطى الثوب العبيض من الدنس اللهم عصني بالخطايات في الثلج والماء والبرد لأن هذه الوسائل فعلا في الزيب والجذب وأيضا عليه الصلاة اختار الزرد في الثلج والماء والبرد لأن الذنوب لا حرارة نعم فالثالث يبرد هذا الشيء ويبدأ يبحرض لله قال حدثنا وظهر منها بشيء إذن هذا الدعالي ستكتح يقول حكمه الاستحباب السنية المؤكدة تدعو بهذا الدعالي وبغيره فإنه جاء نوعا ليس مقصورا على دعاله قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيب وبلنم يهم قال حدثنا فضيل قال حدثنا ابو كامل والجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد كلاهما عن عمارة بن القاسم هذا الاسناد نحو حديث جرير قال مسلم فحدثت عن يحيى بن حسان ويلسد مؤدب وغير من قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القاسم قال حدثنا ابو زرعه متى عبدالله من؟ ابو زرعة ابن عمر ابن جرير ابن عبدالله البدل الصحيح يا اخوة اسمه كن يده قال سمعت ابا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة تبه الحمد لله رب العالمين ولم ايه يسكت يعني يريد أن يقول لك السكوت الأول بعد تكبيرة الإحرام معنا فلا يقال هذا الدعاء في الركعة الثانية لا ولا في الركعة الثانية إنما هو في بلاد الصلاة بعد تكبيرة الإحرام ولم يسكت بعض الناس يظن أن هذا السكوت بيقرأ المأموم الفاتح وراء الإمام ليس هذا المفصول نما بسكوت ولاد دعاء الاستفتاح قال رو زهير بن قال حدثنا عثمان بن مسلم الصاب قال حدثنا عثمان وهو ها الذي يرى حماد بن زيد احمد بن سلام قال اخبرنا قتاده وهو بدعامه السعد وثابت سيب سيبمن شيخ احمد بن سلام وحميد ابن ابي قنين الطويل عن انس صحابيه الجليل ابو حمزه ان رجلا جاء بدبغ الصد وقال حبذا نفس دبس النفس هي جاء نفسه وقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يعني على انه ايه ادرك ان راجع مع مع, مع النبي عليه الصلاه والسلام قال الحمد لله لله الحمد لله حمدا فيه فلما اعتقد رسول الله صلى الله أيكم متكلموا بالكلمات فآرموا الضوء أي سكتوا وفي رؤية فأزموا القارب نفس المعنى فقال أيكم متكلموا بها فإنه لم يقل بأس يعني لا حمر ما دولئكم عليكم فقال رجل المجين توقفها فزن نفسك فقلتها فقال لقد رأيت 12 ملكة يبتدرونها أيوه الطارب في دليل أنه ليس الحفظ فقط هم الذين يكتبون إيه غير الحفظة يكتبون معنا رأيت إذن يا عشر ملك يبتدرونها أيوم يرفع والحديد الآخر الرجل حمد الله بعد, بعد أن اعتذر من الرفوع هذا حديد وهذا حديد معناه قال حدثنا زويل ابن حر قال حدثنا إسماعيل ابن علي قال أخبر الحجاج ابن أبي عدمات عن أبي الزغير عن عودة عبد الله بن عطمى علي بن عبد الرحمن صحابي الجليل رضو عنه. قال بينما نحن نصلي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام قال رجل منه قوم الله أكبر كبير والحمد لله كثير بسمحانظه المقرأة الرصير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا قال رجل منه قوم أنا يا رسول الله أنتم الآن تلاحظون كل هذه الأيام فقالت من وليس كل الأدية ثابتة على شرط مسلم فلم يخرجها كلها لما أفضل جدالي على شرط وإلا للشيخ نساب الديمية جزء يتجمع فيه جميع أنواع الاتفتاح وللشيخ مصطفى العدوين الله الله تعالى في الكتاب الصحيح المسلم من عام اليوم والليل أتى بها استوعبها الكتاب وشرح أشياء منها فمن شاء أبا جعب الكتاب فهو كتاب نافع كتاب عظيم. ومن أول مؤلفات شيخ والأجال في اليمن الله تعالى وقد طبع هنا هذا كتاب مضات عديدة أول ما طبعه في بريطانيا وبعدها طبعه طبعه ونقحه فمرجع مهم جدا في باب الأركار وعمل وضعه اليوم والليلة هذا الكتاب بس إما وقد تساكر الشيخ والأسانيين وحكمه على الأحاديث وهناك أيضا طواعة في آخر الكتاب الله بالأذكار ينبغي أن يلمي فيها طالباً قال بينما نحن صلي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبير والحمد لله كبير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يلقى الكلمة كذا وكذا قال رجل من القوم أنا يا رسول الله قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء قال عمر لما منذ سبعة رسول الله سبحانه كل ذلك وأيضا يا إخوة السنة في العيد السبتاع التنويع تقول هذا مرة وذلك مرة أخرى لا تستقض على دعاء راحي فيصير على بسانك كالعادة لا تتدبر ولا تستخدم ولا تتفهم معناه طارقا تأتي بهذا والتنويع هذا من التيسير على الناس والتخريب على الخلق ليه ممكن واحد يستطيع مضاع الدواء الطويل وواحد اقله من 16 يحضر الدواء الطويل يحضر الدواء للتصغير الصغير فالتنويع هذا من التخفيف على المريض كده هنا استغفركم سبحان الله وبحمده شكر لله رب العالمين استغفر الله العظيم ااا نطاقنا الله مكاني ومقدر باذن